بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين منفكين حتى, حتى تاتيهم البينه رسول من الله ي ك ل و صحفا مطهره ة ف وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءتهم البين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون و ي ق ي م ا ل ص ل ا ه ويؤتوا ل ز ك ا ة وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في ن ا ر جهنم ق ا ل ب ي ن فيها اولئك هم شر البريه ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري, تجري من تحتها الانهار أ خالدين فيها ابدا